مبى الحواجب مبى العود تبات على الله صيت عمرك سيدي بالالام وبدا الفيله مليت وبكمسجن خلك ذال الظلال وانت اللي تعبدي الربك طول هذه الأيام وبدعويتك ضوتي عاد سوي زر عوني بطريقك لاوهر وانت العادل زر مطفاق صبرك والصمود ثبت فينا معنى الوجود أمين كريم حزين عظيم سجدي يا كظيم... قريب حسبي حسبي حسي... لو نعد لن ردينك والشاهد الا الله الجليل وثبت محمد صارتي بتكوينك وذل العادو قدامك انت الذي ملت الخلود ثبت فينا معنى الوجود حني Halim, halim